بسم الله الرحمن الرحيم واللازعات غرقا والماشطات لشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة فإنما هي زجرة فإذا هم بالساهرة هل أفاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواب المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طوى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادا فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بلاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها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 وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من قاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألوا عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلاما أنت منذر من يخشاها كأن جَيَ اسَن